يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم, أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى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 وعين اللي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسايما فعنا لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا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 ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فَيَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَنْ يَبْقَشَ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى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 وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال فقال رب اني لماذا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 قال لا تخفن نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني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 لعلي لي منها بخبر أو جذوة, من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاه نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى قوبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 125-وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله يرد معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا, قالوا ما هذا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 وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك, ولكن رحمة من ربك لتنذر, قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 129-ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون